يا رفيق الدرب في رحلتي تطوى الأيام وتمضي الأعوام وتجمعنا الأيام ببسمة وإخاء ثم ما اقساها حين تفرقنا ولا يبقى وصالنا إلا بالأرواح فلا تنسه يا أخي عهدا كتبناه بدمع العين والنفس درباً مشيناه معا في رحلة الأمس من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيق صابه من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيق صابه يا روح افكاري يا نبض وجداني يا بلسم الداء الذي كان يداويني يا روح افكاري يا يقيم لو الحنين نقو الدروب والدروب في يا ما يا بسمة الماضي التي كانت يا ما لهمه الماضيت كانت تواسيني كانت تواسيني يا روح فكري يا يا بلسم كان يداويني بل الذي كان يداويني من فينا ينسى يا أخي ذات المعين واليوم نرحل يرى في قصابه من فينا ينسى يا أخي ذات المعين واليوم نرحل يرى في قصابه يا روح أفكاري يا نبض رجداني يا بلسم الدائر للك متى ما الدائي الذي كان يداغيك كان يداويني عهدا كتبناه بدمع العين والنفس غبا مشيناه معا في رحلة الأمسين عهدا كتبناه لدمع العين والنفس دربا مشيناه معا في رحلة الأمس ورحلت يا من كنت لي رفيقا ترى ما زال عهدك كامل في الروح والنفس عبدا كتابناه بدمع العين والنفس دربا مشيناه مان في رحلة الأمس عهدا كتبناه بدمع العين والنفس دربا مشيناه مان في رحلة الأمس ورحلت يا من كنت لي Szanowny Panie Przewodniczący, Panie الدنيا غريب روحي وروحه كان في اللقيا خطوي في الدنيا غريب روحي وروحه كان في اللقيا حبيب في الدنيا في حبيب <روحي> اتراك تذكر ذلك العهد القديم روحي وروحتك في الدنيا غريب ذلك القريب. وروح في ذلك I'm <muchas>